وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى, حتى إِذَا كان قيلتم لا يبعث الله قوم من بعدي رسولا كذا كان يضل والله ومن هو مسرف الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَأَنَّهُمْ مِنْ قِدَمٍ عِنْدَ اللَّهِ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا مَنُ بْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُو الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَنظُرْ طَالِعًا عَلَى إِلَاءِ إِلَهِ مُوسَى إِنِّي لَا أُظُنُّكَ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم تباب تابعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَنْ يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا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 يُرْزَقُونَ فِيهَا